أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا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 أك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين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 والطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمناً أم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 مَّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَأِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ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 نه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها.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 ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي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 فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَانُ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 قل أنتم أعلم أمن الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمم قد خالت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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَد نَّرَأْتَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كونتم فوالوجهاكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربي وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَأَزْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ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 وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّ النَّاسَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أخياه ولكن لا تشعرون ولا نبل وأن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شائر الله فمن حج البيت أو أتى مرفلاجنا حاله أي الطوف به ما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن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 ثَبَتَ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ صدق الله العظيم